الطارش يلم عنا خط بكتابك الترحيب لو للكو جنا بالتجاف الليل تسريب وسأل عنا له منا قل علامات أنت مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيب يبغي الإنسان يتأنأ ويحكم بحكا من مصيبة لا تحس بالحيث منا صفنا خذ سوي ميل وبلغه عنا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 a-a-adhani Allahueu wa-i-yakum al-nar Thuma amma ba'du Assalamu alaykum wa-rahmatullahi wa-barakatuh In wala liyaal darsigen wa-darsigen in shanaat Eta ha kitab kaini umdatul ahkam Wa-ha-n kudah jerni kitabu tahara wa Wa-ha-n Kitab ki kahad la-yee a khala Ayan s-awad l-amma innii In ma-anta darsigen u-kab-r-la-ban-ayah Ba-adu s-i-wa-k إن عريبو أما سواك وأعريا لا استعماله أي سواك لا يردها استلهانا وجد كما لنت قين قط أو استعمال أو كنا ذي فيه سي والسكر سارا ووجن ذي فيه عرب كأيوب يعرض كمان إن عريبنا ومبهر للفم ومرضات للرب صحو ونطهريا ونجيا إن أفكأ ونرى لها الشاهد الله سبحانه وتعالى إن عذايقوا سيدا العقناها والسنة وكمنا السنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوفكأوا أشياء إن مؤلفك وأسألوا روحيتها عذايقوا إنويا من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغبة فيها اما ان اكمده عذايق سنويينك ويساده اما ويساده سنويينك اذا ان اكمده هاي ايو ان اكمده هاي ابواب تفيقه متكودي ان اكمده هاي فوائد فرباظا اي انا كجفت عذايق وانا جارد وانا حدو الله اظمه اين حديثك سديد التبنات اي كتابك اينا عندها تحاولي ابا هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي عليه الصلاه والسلام لولا ان على امتي هدانا ذبي لهن امتي و ان ذبي لهن عند كل صلاه هدانا امتي لد سعد والباب ان عليه ان قال قال لها يقول النبي صلى الله عليه وسلم مركه راس الحرج ترسد اي النبي يصنفر او صنأ امر ان سعد والباب لعاد يستو ان و كلمه ما يا حديثا كان اه ابو رضي الله تعالى عنه ان امر كان حد النبي له الى امرتهم بالسواك وحو ان امر o aan hayo waajib in an amra amarka nabiga uu leeyahay ka baqi in ay umadeedii ku dhigtooso waxan amri la yeeleeyaan ha ay staano hubno qolaha duusan uu soo noo naxriisteen usan shafaqadii saay sanaha lalaal waajib ay nuqulna adeega in uu sanayayna waxa inu in ay waajib noqonno ta ayad voi, amar când vige, adu silă el zămân, au nugu, nu la ha, nu gal la hai, în u, arei uajbii hai, în u, păcă la de dişă, iei în u câmi salatu suna-nul Huda, sună în căhnunca, în vige căsungnatul alie, salatul al salam, و ال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رور من أفسكم عزيز عليه ما عن حريس عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ روف الرَّحِيمِ مرك نحista نذ أي تس صهرك أي جاسي سيت أوحذا أدل الأائ الرج لصل الله عليه وآله وسلم أني علي من ويكون معايا بها حشرات كبال الليبة وكألق لنا والنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقيد بحجزكم ويضوحان حياة ورقم تجينا الحياة كذبنا وذي قفا فكان يسامي الرسول صلى الله عليه وسلم وحكى لحديثك وفائدي رفع الحرج والمشاقة من محاسن الشريعة إن قبتك مؤمنك الله جاء الله ليه واحد لك أوكيني إيا واحد لك كؤها ولمشاقة إني كترسنت هاي إسلامك وناجيسك ما حيرت إنت إسلامك والدين يسرى أو أن ألاس أهين أو أن تبكر من إن ملة أديكم إبراهيم هو سماكم المسلمين معناه إله إلا إذا ما داورن يري الله سبحانه وتعالى حرب يا إله سبحانه وتعالى إن إلا الرب يسر الفرد إن شو كل أحد تفائيت شيد ابنك بني إن وياه إلا الرب إنه مقدمته إن مسلحة لك أنا مسلحة جارستي هذه كرتين ما شيء ما شيء ما كما ده مسلحة سي ولا حرامه إن بحكى معناها إن أي هذا قوية شيء مشروعه عند كل السلاط فاحذفه في النبي صلى الله عليه وسلم ولما أنا كنت أنا مواطن تعرجا لا جالستين لا ينادو أي كلامهم. الله عوجري أو يا. ما تمر كورا لإنه كورانات غير. إني على الاستايل أنا أقسم. ما صناعة. مر كورا لإنه قال أنا بيت الحرام كإنه قاله. وكعبده إنه على مستوى إنا. وشيء صناعة وين. مر في الاستبدال. أي اي غضان أجدره. إنق على الاستو. وشيء مستحب وين. مر كأقدامه إنه إنه adaysto يستوى marka u hurdada ka soo toosanada kalaa ka kala u araysto hurd adkiisa saaran oo ka dadayiro ayada nool soo isnawo marka uu wax u rabaana yagaana ayu adaysto yagaana waa shay إنه ah يستوى uu salaada u tirsato kala dad شنو عليه استا هو شنو لنا صنا وقتي سهرك انا سحورتا سنة في المسير الحديث كما ان دعنا اوطنا مداركنا مركه اكو اس بدله و ابيسه استشيره ترى الا عذستو و شيء مستحدث او صلى الله عليه وسلم علماء الكتب يعملون الشيء يعني وقت جاء كل وضع والله ان انتعير ايضا وصلنا مركه سلاكله كل ساعه الا عذستو و سمه علماء وحي ان و لا هيك سؤال ضربان كون قريتوا و غوريس حيتحل عددها عددها ان لو قعدوا يستو بوقوين في عنسيده حديقه اشياء ما ما دونه انت طالبان منهم هذا xaqaqta ubana ayraadeen inoo mustaqbalka iyo soo ku dhax jiraa inoo cadeysto laakin usan amr loo ilaaliyo shaqada kuna hagaajinnaa xagga xoogga annagaa ka soo lebana no soo toqon guddi isii qeylada xageedan oo sanadto kuna way lahayd إن وملد يصير في بي إن عليه سامي، فهذا الحديث تلقى كثيرون إن كابك عليه كلا إن هذا هن إن هذا كثير في في سيداني شو فخصوصه رأري مجروم، وقبك عليه يصير إنت دانه حتى تماهي رابع فهذا دانه كأليس كلام، إنت سبعة العلماء يرى عليه وليس ولكن واحد الصناعة أما الحديث فخصوصه رأري مجروم. هو إذا عظي وحكم إنه يه مخرة من السمى مرباط يشد لك على معناه عظي أكثر و و و و نجية هذه كتلة الكه أن أرضهنا أرتا الكه نوأت يأو يرت يحصد رؤيهل بحكرة اس اتهنا سوسو وإلى ليه أو وإلى ليه Acază băzână căptă cu unul cărăbi iarăun Acază băzână căptă cu unul cărăbi iarăun Mare că arăgea făuăidă să fărăhă ibn Yaman Rădui Allahul ta'ala عنhuna Huleifă ibn Yaman, a le-a i a Yaman a إذن كيسي سفوال في ظهر اليمان وعندما تتحدث عن ذلك أحد أن, إن إبن اليمان وذلك إذن اليمان ويانا والجلوين مع ذلك أحد سكة مع أولاك أولا عهين أولا أي جعلت مسلمي تأخذ التوين نبي صلى الله عليه وسلم إذن كتبتك سائل سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليك اقول يا جماعه اخبارك يا اعيان مناطقكم منافقين تسيده امر يا ابو الطيب جرير متى هو نولا واذا كثيره انك سافر للجنس لاس ادوك سافر للجنس انا جرير هناك على أحد من ابدا حديثة من اليوم الحديث يسوء وحاوريه صحيحين كإن غيره وصنة وإنساني بكله يكون إجرام أنا روحي ودي للمجال مبايل ليرهذا ناشى سأينو كسرنا ووالكا عائلة وجريري مرتع عثمان لجل كتب أفرت من هجال انبو كدر دوي فتل عثمان يا من الموت بحيثي هو رضي الله تعالى عنه وعود جريري الحديث كان حديث حديثة في حيث المامد إن وقت لا تلوك الليوش يستعجل إلا على عن حذفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال يحيري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الليوح عليه الصلاة والسلام إلا احترى من أغضاء إذا قام من الليل هذا الشيء حديث يشوش فاه أكيس يشوش يغسله وكذا تجرؤ من أنا يغسله يعني كذا وكذا تجري. إم وما صه يصوصه أي إذا كان أريف أولا إذا من الليل من النوم هي للليل الليل الليل. فتسا الفيسا يو المارينتري عنا جوان وهي بطا مركز سيحدة فتسا سيحدة على امسناتها امسناتها اي اسبتاليين اذا سيقعو بها انا بطا اكتنا بيتها اي تبسيلي حديث كانوا وثمانا اي او من ابي الله عليه السلام عليكم فهي جيت او هنا عادة جوان وكب اللي هي بجري سيء فهي حديث سيئ اي حد انا على عجم الوجه من النغافة لأن الله يحبها إلى هاي ويجعلها كفت إنه طيب أخي حديث كان إذيك إن نجي مركو ساطة وصو عليه سنجري فحن كفت إذينا إن نجي جواد إذيك على نغافتك ونجي لرأي حدا فحاك لو حديث أخي إذي إن أي مسكحبت أن يصنع فكفت حديث ساطة وصوصو ساطة وصوصو إنه عليه سطح وإن قفت مك أكثر سيوس بدلو وهي حذى إيوه ما إيوه, إيوه محمل كرا إنه علي سين. إن قفت مشبنك وإهتمانك السيجو مذاكد إيوه عافماك سد دائم وهي قفت حجيه مذاكد سكد دالنا عافماك إيوه عاكام من غنوين إنت أصلا بل محيط المعنى سدأ رسولك الله عليه وسلم وجود ذلك الجراعه كما تقول لكم الصحابه مرقوه الصحابه مرقوه سالت يتنمن اجل استغفار اجل طلبات الله تعالى عنها قالت حيث راى شاوله كرال المغضوب دخل عبد الرحمن بن بكر بن رضي الله تعالى عنهما فحسر عبد الرحمن بن ابي بكر بن الصديق الى الكرال على النبي النبي صلى الله عليه واله وسلم نبيي او اسغرى ويوانا امين عن احياء عايشاء دانهي مسنودتهو الى صدري مدى وكتير سيهاي تيب تققى لعب كيبا كي صدري جيدا حدد كيبا ايا مدى ماشي كتير سيهاي ايا حدد كيبا ايا عبد الرحمن عبد الرحمن موفوسي في سوات عالم رب قال الراوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ارجعي ارجعي ورجعي ارجعي كتاغون فاخذت السواك على يدي ايام ثلاثه علي فقامت رجلي تقضي تقضي بتقوره تقضي بتقوره في ثم ما تعذبنا دفعته عن انما النبي عليه الصلاه والسلام فاستنى به نبي تعل الرسول فما رايت ما راكن الكرعشه رسول الله رسولك اللهم ما راكن استنى على الروض زيد استلام كما سلم ما تشو عريسه فما ادى موسى بافن ان ترج انه ما استنى النبي صلى الله عليه وسلم ادى مركب رفع يده بانس ايقره وقالي او اسبعه اما تركيسه سبا ثم قال ملكا سيري في الرفيق الاعلى اللح سيريه مئيسا ينحلي له رفيقه سيريه مئيسا ينحلي ثلاثة سباح جر ثم طبعه جوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة وكان روحي العائشة تقول تيكي رابا ماتوا لانتنبدا بين, بين حقرتي وداقرتي انت قبها يسيكري لفجرين تيوائية جميلة جداً، أو كأكاله هنا، أي كعري ولا لا لا. أتناك يدا أتناك، أتناك ونعيش جلها أنا الحلقون كأنتم وبين لا أشهد الحمسة أي تأك أي هذا العباني حافظنا وفي لفظ فرأيته وحاً أركي النبي وينظر في رمي إليه إلى عبد الرحمن عبد الرحمن أجسك في رمي وعرضت وحاً أقوان سدون قرتي أنه رسولك عليه الصلاة والسلام يحب أن جعله أسواك عذيك فقلت مكا إلى رسولك أخذه لك فاشار مقرر سوق الشطار قديما براس يمنى فقال واحد بالكلور فقال عبد الله امدح اي قايلون اي ان عنها هذا اللقب لقب كم آه. النبي مدح في شعره بوكار اي استنى وانا مسلم من المسلمين اللقب جسم مسلم من حاشرنا ونحره شعرا وقضا انا عشتها بالله تعالى عنها قال به الكري دخل عبد الرحمن النبي بكر عبد الرحمن بن بكر اي سقر السكيد رضي الله تعالى عنهما على النبي النبي قصوى قريب صلى الله عليه وسلم وانا علينا عانعي مسمدته مسمد الى سجري نجل جتيري لا تودا نبي قريبا نجل كتير صحيح لا تودا وما عبد الرحمن عبد الرحمن نوضه وطن سواة عذية ورد من علي فابده نبيجة. فابده فحن أسوقت عليه هو عن جريه ونفقته ونفقت عن علاليه على عن أهدى جرع النبي فيه ثم النبي أكذب فقعته عن أبي بي إلى النبي المبي ينهده عليه الصلاة والسلام فاستنى بي مركز كعبه فما رأيت ما نمركز الليلة عائشة فقال الله رسول عليه استنا استنا على استنا لهذه استنا على رأسي أحسن منه كون أحسن ما أنت سيد النبي وعدي سيد سكا وراك سوا على سوري جماعة من كنلاله فنا أبدا موصل بعدين مو موصل بعروفن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يمرك لما يمر موصل ما إلا الرفع وكرقارة عن تسي الرفع يده عن سني كرقارة أو إسدام وترفشا ثم قال أمريكا شيره في رفيقنا على رفيقنا إسالم إسالم نهاره بالرفق إلى أعلى، أليس هو؟ ليس ينعيه. إن بالرفق إلى أعلى، فكان سلاحك ثم والله كانت تقول عيش وحياة، أنت إني ما تقول إنك نبيك. تقولنا حاطنة فيه وذاتنة فيه. في الجلاء بدل الكترت. أنت أي نبي يكتب لي رج أي نبي فلقد لقدي على طرائط وهم على نبيان فينظر فينا إليه عبد الرحمن حجي أشوف إجراء معطيتي وعرف وحنا أقوسان برتين أنا رسولك يحبني لأريه الثواب عظيم فقلت وحنا رج أقوله لك مقوسا قد فأشار برأسه من الذي سيقول شاري أم عنها هكا. هذا لقبه هذا لقبه أبو قاري لقبا أهف أشار في رأسه دام حسكل أبو منه منه نحو سبعة وتلاتين لمده أي ليه؟ فحديث كان عن عدة أبرونيل وحنقطع عن المفكرين سنة سنة السنة هاي إن عرقا كون القاعدة شو؟ إنه من السنة كان التعليم. إني بالانتهاء تكفي إنه القاعدة سنترا عادي غير كيسة تفصل عادي بيسير القاعدة سنترا ويانا ولا ويانا جد أنا يا عبد الرحمن، اي لم يجي وانا لا أنا بقول، ان له إن عمل معنا إشاري، صار يعمل خريطة، والمرة الموسم حبل، ماذا حايوه؟ كنا مكيرين، كنام في معناها بما منهم من الإشارة والدلالة في القيمة، معناه دلالات بتقسيم السر، إنه قدر مكيرين أول سنة سايم، لأنه حلمي الحديث، نائمان دون الزناياتك، تربي ملك الديرة أو كوي كوي ولا يهوي كوي بلين ولا ما تقولينه ما تقولينه ما تقولينه فمثلاً لما نكتب جعلت الله شيء يطرح الله سبعة شيء سنة تحيي شعراء اللي فهمت ترى أنا أقوله ماليان جواز بقول عقار الزوجة على الزوجي عن حالة مرضه وغيره بحيث سنة سايم لا تك تبى فربا ده يروح ما كره من كلا أي ساعة وقنا كره من سنة من سنة من سنة ويعد رحمه جري عائسيين ولا لك يا جنوة والسلوك اي صوبه قناعين فعكرة اي تسنسا ان يا انا جوجالي من كذي انه البار رابته هي وفي سلوك سيكرة وكل وغيره نبي على اي جنوة اي تسنسا وايو السجرة الله إن لا أي مشروع إلا على وقتك في كسر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن على بكر مرك أبو صاجر وأقرش إن رسول صلى الله عليه وسلم هو استمر كل مرة يوم نبي صلى الله عليه وسلم ساقه وجود ذلك النبافضة حتى عند اللوتي مرك الثلاثون وأقرش تاني أكليسي على كمال وشنجر يوم أي شفدت لغيرنا وقولت سنتحدث عن وائل عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا جاء قال رواه الحديث جري حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حبي معناها عائشة ماذا جاء قال قال عليه ماذا يقصو جلاله وذكر رضي الله تعالى عنه ماذا يقصو ركبت له على ركبت له على حوالهم وراكب الفريق له على وقوة حوال الفريق سبعة سريسي وأنا دكت إلى هؤلاء من قوتي الذين انعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولائك رفاق. فتطلع على كأسها. مركب إن عاش الله تعالى عنها قديم أنوتنامة سدى نبي قو النبي من كل. واي من سيدا أي نبي أه من سيد أي بن سيد بن سيد أي بن سيد. مثلا أي بن سيد. لها نبي هذا يرجع نبي هذا يرجع له. على عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أبي موسى الأشعري مجد مصيحة للعباء عبد الله بن خيس بن السلام مشهورا بكريتي وعن فيها ما نستي سوى أبي موسى وهو تحقاني من الأشعريون وراء أشعريون تكمدا كل النبي جئي لبعليه صلاة والسلام وأنا سوى في حاجة ومن وهو وهم أشعريون كنا وأكون جهري النبي جئي مسافة حدا دعانت الله سبلي مسافة حدا عشر عريفة ايه ايه رسالي رجاء مبي جنوه ويستعمال عليه الصلاة والسلام اين وابا موسى مبي جاي وقب جاي والي يمن خلقاتي كتب بي سنة سياسة ويالي كب بي جاي اكتا وبصرة ويالي معناه موسى عواز يسبحان بمجاله فحقال هذا كفطي و كحري و نكمل عن انتبار الصحابة و سادتهم و فضائل و قضاتهم تذكري و ملاحظة قضاده و <تحرك> لا يكمدها و نحن أعمل القرآن كآد من الزامير آل الجاود و الله عليه وسلم أي نوصل أشعر تعالى عنه بيريجيس علماته إلا إسفقلاته صاروا يراهنون في من السنة كأكبر كنات هو هو كلهم هرس سنة كألف سنة لكن سيد الرجعة وسنة كأكبر كنات هي كذا سائل مجالس كوفاوند كل من أميره مجالس وأمير كل على إثنان معفارج له تعالى عنه. كنت عارف كان هذا الموسى يقول كلامي دونا ماشى وقت ولا على سنة أنا ما موضع السؤال أنا بالموسى لا شيء تعالى قال عنه قال أتيت النبي رأته النبي نبيون وهو رسول الله استأذن على السنة بسواك من على آب قط بين قدم قالوا أقولوا على قالو مسله وطرف السواك على درك في سنة سنا على لسانه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نبي يقول بعير معنى انا بتحددي اغاية اللي قردو طبو حكيباني سكاك متغيرتانو والسواكو في فيه اغاية اللي قردو سكول حجره كأنه واحد مدابا يتهوأو انو متغير <تصفيق> اغاية نامينة ساولين لكن ان قول تا ا ا مسلم موسم شو علم المسلم قوله ا ا ا تاسي هم إسم شوين سيئة أول تنبيي ييد الحق فح... في تتاغهين على الجمع بين الصحيحين سيئة الزركشنة زرقش... تتاغتي سنوكت في نوكوك المانيئة إيه إيه البخاري إن بأسكلا ومسلم هو سلك كذلك عند الشيثيين يقيل رفض انتمجروا يعني من حديث ابن النوسى لمصلعه شعره لله تعالى عنه قاره قال اتيت حنيمه عليه وسلم وهو ندي يستاك عليه في سنه يهي في في في حديثتا نحن كفاء من الكوهرتين عذيبو ويعملون مشتحة بسيطان هروسة المعاملة إن لا نقوين أمال جيد سينا إنه وعليسته أي في عانتها قربة من عبادة والتعيون نحايل العذب وهو الشئ لهم دولة ده في عبادة رب سبحانه وتعالى إن أي مشروع كاللوح على العليسية نحايله الذي جاء ياسود على السمين لأنه أحمل في المغافة والإنتقاء نعرفت إن كه إن سيد الزوريو أيوه السمين كده هون إن لا ولا في الماضي لا سيد إسلام كو رأيي هو سيد أكر الحديث الثامن إن سمع هذا جهنم كي جل الله حشوده وقفت اللجنة فرسالة على جواسمة ما يقبلقو أيا له على سكر وين مد صلى الله عليه وسلم سد سؤال سهوله بأكر الحديث إن قت كل نعمة إمام كأعدك شيخة وها نيكوت عليه إروق على سكر وده حجرة الرأي في بقى سلمك أو رأي رسالة أنا أردني سأت سد باب المس يعني بكفايته واذا بها في مسحوت ده الكفين لما سقطت ااا مشروط لقاع هذا امرار يدي على شيء سواء كانه ولا مريء شيء شيء سلقي مريء على هذا لغروته السرعه هذا اصابه اليد الي من بالماء ان بعرفه لوو اسا لوو تا لوو جا لوو شاركه لماريو مخصوص كف لا يقان في موضع لا يقانوا ايمان فاسا في زمن مخصوص زمن ذان لماريو مركه لا و كف و مركه مثل ما في ايام قدح جنايش إن الخف شعر أهان خفرو حلول هذا الساتر للتعبين وحلبذا عن قو أسره أي خف ليرادا فسان تعم قتوب سيد شف العتيمين وغيره و هو شيء من جلد ونقيء أرجع حلمك ولا شيء يا سيء، أمر حلامي هذا المغذان. من كل اللي هاي لخفن مخصوص ومعنا تعريف تأهيل إصابة اليد المبتلة بالماء لخفر مقصوص إنتا، خف كوان تاي شيء نشره. أهم خف محل هذا، وهو البال الصور الله رضا أنقذ يا خف ليرادان. ها هذا مكان أنا ذي تيسة، والموضع المخصوص نحلل له جيداً، ظاهر الخفتين، لوضع خف. بعد الهاض في بعضهم كانوا لما هالهاض لما هالتراح لما مساق أو ما يشسرق أي اللجام الصحيحة كفينة. مثلا لا يعيب بسبب اليد بالماء المقصوص لقف المخصوص في موضع المقصوص موضع لقاسيلا و ما يشسرقون. بعد لوك ما يشسرق كوف ما يصير يسرق أي والزمن المخصوص لو حاله يجي يوم وليلة هابين اي مالين ذاتك مطيمين تجيب انه قالوا جيبا مصافرك هل هابين هال مالين على هتنسى عن لو اقوله اقولوا يا اين المسحان ايا قفتك مال لكن شاك اي مالك فيه وقت ليس انكو حديثنا مسافر يا ايبا ومساقكنا لكن صدح هابين يصدح مالين سلقح حديثة اكوار تدامنا اين إلا ما هو جائز مذاهبته لن أكبرت مذهب هيأسه ولوافطي في الحضر والسفر قد تهدي الحضر سفري هذي أدو مقيمة إلى إن المسيح يكرر هذا معنى للرجال والإنساء رجعوا دمر بح يتوقعون قلانته ولن لكن وحاك خلافي في ظهورك وحاك خلافي مسأل غفينكا راكد على إيه في خوارج تقاركين للشباة أين هو خلافين إم إتجاه لا مسحارة خفكة ما هدي له رمش على خفين خفكة سفاتها لا مسحية سفاتها لا مسحية وحالا نبدأ الإتجاه من أصابع القدمين معناها فرها تودج لجهها سو... سو... فرها هذا وجد الأري تودج إم وحالا لا أيه إلا إيوه يا انا اكرر لكم صحيح الا ايه انا كواجب ايه نحو المراعي لكم صحيح ان لما صحر. جميع ظاهر القفة خفك ان لما واجبون عند المالكية فسائر اعضاء الوبو معنى السدى لا لغربة ان لما صحر. إنك إماش أنت واجبك أو كلا على غواري، نخطفك إنما مسحون. إن خطف مسحون في السرود أيا جيكته، سدح شردي أفرت من هبوس قوة فخسيني، سرود كاركودر وسوق العفن، شردي الكواديس قوة فخسين وحيتهن، أو مسحوا وكبنا مادة إنما مسحين كرام، أبوه الريسار، لبسهما على طهارة كاملة. أنا اللي اللي اللي غرائر اللي وإيه على انا مسحة سحال ليو وغلى ايتال لا لا نقول لا غريرا انسحابي انا خفتي و اير تشكيد عليا و يسل عل كان طيب ايه قصه حره ديوان مركا شدو و شد كاجدته ادو قفتي ادو قاره قبا و دارو كانه و كتي تشكيد كدي و شد كاجدته و انسحب الكفامه سربي كو أن تكون تلك الطهارة بالماء، معناها عيران الطهارة وقفت وتهارة تمت إليه وإن بيه كتهارقتها أي لم لكن تكذب عليهم، هي من تحت قفته شو هي من سري أو قبل قبل استوته عارين ستمت حتى حدوسمه مسح كراسي، إن سال سيلك شرد المحل المطور قفك إنو طاه الجهل مكا لقشاها ساك الرؤية فرقها وإنو لولا أنه أستريون هجوس الأستريون خفض من مضاع عن بقس سجح شر لسجحها على أسقوها فكانت فيها قفك لغرب مركو قفك ما صحي إنو جاهلا إن قفك سي أي سورجال كتها هيرو قتل فسو عنكرا إن كانت متابعة المشي فيه بحسب المعتاد سده اعاد لها وكانت كفته سوء قرار شيء اللي سوء قرار انه مقدار لكن شروط اي شكره تغيره فاح ان اعاد كفته خطم اسرنا بالكامل نلاحظ انه شيء كبير يعني بشغله سيده كفته ما بيقيلوا بدهم كفو فهو انه هذا وين ام ام مثل مثل ما هو انه هذا قد في المقار هذا خرب دي كما اللي جمهور ثلاثه هيراله ما عارفش ماهر نروح ونطو واشري ولا لا انطو ايوا لا قايا على المساحه يا كفكا لا مساحه ايو مساحه سي و بري يلا غورنا على جال افكتايرو مقيمي هاي 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 سي مسحور في 2 بروسا انا اكثر بريا وقفت معناها وطلعت المسحة الخففيني مواقع الوضوء ويصدق برنا يأمنه ويبرنا يمع هذا المرأة أنا مسحيين أفنا وحاكله برنا ينزق أحد الخففيني حديث لبدأ كمكتولي وبحيائيه ونواجره وحاكله خفة برنا يقول لك السيبائي لأنه غنسة جنازه مياه جنابه في قفة كثة ماده فيو حلمه durerea din urtele ta ma ato, din moment ce lasa, acar la a, e nu كان يجب أبو عيسى لغاذاء المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر التقفيد أسلم عام خندق في عسى إسلام سنت في خندق وشهد الحديدية سبق الحديدين وكفر الجريد نحن رضي الله تعالى عنه من أغل البدن وكمد بهذا عربت يكمد أغلهم ونلقى فرس يقام وها وكان ناتحا من النساء يجور بدن نوعها رضي الله تعالى عنه حديثة ربما يكوري صحيحا أنتها هي غير كيسة هنا أمير, أمير كان مغضي هو كوليو والي كان مغضي كوفاء وقت رضي الله تعالى عنه كوفاء ينطعها والي إلى إجرية لسنة التنطنة من إجرية عاما سنة سيالة تنطنة من إجرية هناك حديثة مغضرة في إطلاع في في في ميائن لما سحوه تفينكوا إنك شيء انا مغيره بن صعب ترجله وتعالى عنا قال قلت مع النبي نبينا عيان نجري لكي سفر في سفره الى سفر سي فاهويت لانزع فهل لن عندما معي ان انكسر قوتي لابد ان تسبق يوم انا فقال النبي يقول دعنا تكف يا مغيره سدا فاني اني وعدتكم واحد جليل هو بابا وتشرط بي القوه فصاروا حائن بدلوا ومرت لرى ان ما صحيح انه قائل أي مثلا فمسح عليهم نجد نجد قصود أيوم مسحون رشوف صلى الله عليه وسلم إن هذه السرعة أهدأنا فإني أكلهما أدعهما أتركهما وإن سداه فتوليه هؤلاء يروحون أهوقي لأنزع لأقل على كثيرة نجد أن تبحي تريه أيام كانوا عيوه هنيم فتسلب يرجعهما أتركهما, أتركهما فإني أكلهما ما هي لنا يروح عنجلوا في عيرة كنا يروح عيرة ومساعلينا نكشف المسحى يسول. فأكثر إن الحديث كان إن لا مسحى قطين تدوسه إن إجماع تايل إجماع ااا سلف أهل السنة أهل بل ااا كتبت على على المسح على نرى المسح على المسح على القطين وأرته تحاول ولو صار وحلا وصار واحد أهل البدع. حواريتك ايه راكده ايه جيداو المسحل وخفين جيدين اشتراط طهارة المسحل وخفين ان ان لاشر وخفين كما سيحضر ان هتا عارل اوغل ايه ايه انا ويتس انا ساوين وحيك على حديثك وحيك على حديثك تفايرينا ان علمان الله تبني اني مشتحب تحيي من مغيري اني سعبة وحدة مع اني نبيجا تبع حكب اوغل تبني وانا فضيلة سيجن هرمت وقت المعملين فإن ذلك شرف من الخادمي كانت خدمانا يخلاق خدمانا يبشرفوه اتوان وحيكا لو تسنسا حديث وحيكا لكفا إذينا إن إبنانت هايكي إن حكم جو ربين والنعلين والكساحين حكم الحفة معناها كباحة إيوه إيوه أنا عن قوي وشي حكم كخفة قادمانيان إذن ولا قادماني لا ينقض الوضوء خفتوا الله شيبانا ويسلم نتجي لكنه لكنه حبابعي مدلي مسح عياب بوري شوين هو عسان هروطة المعنى اوحيالها دوريا مسح الخفين كي كم تان قدت مقيم كاوث المسح يوهدين المعلم قدت مصافر جان سيداح هذين، هي سيداح معلم هذين ادودا ان وحتي جانا سيد راجح انت سيكون علي القلم <تصفيق> ما لكيد وحن هروت الماملي إن قط مسافة سنوقف واحد من حيرة وووأركو في الأسبوع مساحة ومساحة يلا ذي فهنأجلش الحديث في إن المعامر الجهنم قرأت من السامي إلى المدينة يوم الجمعة فبقلت على عمر بن الخطاب فقال متى غير عمر متى ولد قسيكة اه... اه... في ليكا قومات جلشيل اللي بدأوا قو كل يوم الجمعة. مسحته وطلعتهما مرتبسوا مسحت لنما ساحب المسيطي مرتبسوا منهم مية مرتبسوا عمر كيري رضي الله تعالى عنه أسدت السنة معناها اسبوع وضاً جمعة كفن عفت أي ستين كان صحابي عمرنا ووقوع السنة كانوا يتنامون ساعوا مالك يدا أحاديث ابن بشرين أي كاميرين الطحاوي دار قدن حاكم إبيهتي يوم حان دادا حاكم عمرو السحيح من في مسلم دار ابن وقوع فقط الشيخ الألبانين كتا كتاب كتابي صحيح هذا صحيح لنا السفير إنه يا أمة والله علمنا إنه يا متصحيح عون مركوطة ليها شارحة كتابة وأعد أو تسعة أت واضح وأه إن إن أي للكذرين إن قفتي ومسافر كهار ومسح كرب إلا أحدثت شيئا كبر ولكن أحاديث تقرؤها يا حد دوم وعن ابن إبنان رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي نبي, نبي الله صلى الله عليه وسلم في سفر فضع لنبي وعه كاذي وتوضع واوي سفاته ومسح, ومسح على قفتيه على قفتيه لغادي سفرة المختصر حديث كبيراوي من مزبلة تقوم بدت عشانكوب كوالا مالكاو سيدي عذيك وتعالي أسكر إيه المقاط فمعنا عددت أسكر نبي وعه كاذي فضل نوع إيها الله كينام هيدا حمزيكو بسم الله حديثك دا راوان فقاشو الله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى شباة كقومن فبال قائنا فتجمكت فقال ابنه فدنيت مني حتى قمت عنده عند عقبه فتوبى حديثك دا راوان وعا فالنبي رؤوا السقاتي ومتا كد مركب. مشروعية المسألة القفين السفر بدلاً من القصّل من قصّ من قصّل رجلين أو ثمانية أمّن إن إنه مشروعته إن لما صحّ وأيو أهل سنه مسألة القفين كتب العقيدة كل الدنيا يام دكت أهل بدعة أهل لهوأ وانا شعار أهل سماء إليه نصعب قفين إن كارده لإنكرة قفين كلا نصعانه وشعاره أهل بيد عواني هذه الفتوكرة المهمية إن لك الميسان كرقبتك فركع في فين جيوء كارم ونوك لك أسره سيدا حذيك ونونا مجل ويروسو أو أو أسره إلينا ما مجلد بحدي سؤلاء جيدي أيضا ولا يقع كي سيدا وقبري أصحاب من أخلاق ذاتي أخلاق ذاتي مرك مسحروا كوفين وشيء السنة أو أي نبينا والنبي ك النبينا يكسرنا صلى الله عليه وسلم ووحيا لها أهل الذل أي فوكة تجين كم كم التهون شعاره على السنة وحى ونرى المسحروا كوفين في وين مسحروا كوفين أعرفنا أي أهل, أهل, أهل, أهل أي أي أي أي أي شعار, أي لو, لو, إن أي أهل أي أي شعار لو لو لو, لو, لو, لو, لو, لو كذلك أحلو تبعصر الشعب اللي يخبرك إيه الله على المعنى مركزان تلماني وفتة لما الشحاب والشيء سماه وين فحنا شرقه حروب يهدى عام شايت المعنى إن مركز هورا اللي بسي أولا اللي بيستعيه وطايرة اللي بيستعيه وطايرة أما قد يطايرة كانا إنه حفتة هو اللي, اللي, اللي ونحركة ونحركة. مركز مركز هوري. مركز, مركز إن و هذا هو اللي بيسرقه وحاسطة ووايد تكون شيء جو وايد فهاأه إنه غريبة الأسطوان فأنه نقدر يكون الطاهرة أو أسطرة لذي أنا ما حنقول أي صار قال قطها إنه بس على كده عشرة وستة وايدا إن سيد ويسجد كذب كذب إنو بيجون السحويان إنو بيعمل كل سجن وإنو ماركو ويسجد كذب لا لا إن أدوت الدنيا لا يكتنادوا قط واسبروا بقوة كذا إن كذا إذا ما تف أيا لنا تحبوري وحن نخترى إن هذا جلائ كفيق وحن على سيد الله جزكا عالم وحن شيطان والله ورسوله بريان